يا كناستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِن وبكَ وَب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 الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالاخرة الف لام م م ذل ك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الصنات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما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 الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, الصلاة وَمِمَّا 111. قبلك وبالآخرة تقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين وَمُجِلَ مِنْ قَبَنكَ وَبِ آخِرَاتِهُ يوقِنُ أُل إكَلَدَ مِّم وَُن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 الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومن وَاُمِّنٌ <تصفيق> يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هم. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بَثَّ فِي مَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ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 عليهم وما هم بخارجين من النار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار والفلك التي تجري في اليد وََّ مار وَفُ الكَّ تجر في البح وَف الكَّ تجر في البَح بما ي فَ سوَ بَنَفَّثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ يوم يقينون ومن الناس من يتخذ من يَوْمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهم وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُونَا إِنَّنَا لَنَارٌ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا بَشَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ تَلا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء attire من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لَمواتِ وَالأَض وَختتِلَ في الَّلِ وََّ مار وَفُلكَِّ تجرِي في البَح وَفُلكَِّ تجر فيِي البَحِ بِماَا يَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ cadre تكبيم الاسباب وقال الذين اتبعونا اننا لا نترى فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يديم الله اعمالهم حسرات علي من النار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الأرض 149. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ أرض لآيات لقوم يعاقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله تكبيم الاسباب وقال الذين اتبعونا أن اننا لا نروى فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك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 والفلك التي تجري في البحر بِمَا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض وِذِلا اَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حبا بهم الأسباب وقال الذين اتبعون وأن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض أرض لآيات لقوم يعاقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا قَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُونَهُمْ إِنَّنَا نَكَرُهُ تَنَفَرُ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُدِيهِمُ اللَّهُ آمَالَهُمْ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 فَمَنْ فَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يؤذه حفظه قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مَن نُومَاتِنَا النُّور وَالَّذِينَ كَفَرُوا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 عال قرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن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 وَن م جينًا الن والذين كفَور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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ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 الظلمات إلى النور والذين كفروا أو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 ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لَا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا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 سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كفروا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم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 وَ وَكُتُ بِن وَسُن لا نُفَق بَين حَدم مِروسُن وَقادُ سَمِع وَطَعن وَفْرانَكَ رََّنَا وَإِلَكَ المصم لا يكَّفُ اللهَّ نَفسًا إَِّ وَصه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 أحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض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 رُسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا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 يُؤْفِرُن مَن يَشَاء وَيُعَذِّب مَن يَشَاء والله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُ بِ وَرسن لا نُفَقُ بَين حَد مِروسُن وَقادُ سَمع وَطَعنا وَفْرانَكَ رََّن وَإِلَكَ المصم لا يكَّفُ اللهَّ نَفْسًا إَِّ وَسه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إصرا كما حملته على الذين مِن من ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا وما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله فيغفرني من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 ظُلْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ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 وَكُتُ بهِه وَررسُن لا نُفَق بَين حَدم مِروسُنٍ وَقادُ سَمِعنا وَطَعن وَفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَكَ المَصم لا يكَّفُ اللهَّ نَفْسًَا إَِّا وَصهَا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 صُرَّنا على الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمل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 Furbiaya till lahipa in nong ngasun isaab Shahidoongoan lala Ila nga ilna huawalmalaika Walmala ika tuun ilmepo imang وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بويا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب شهد الله أنه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 الله سريع الحساب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب شهد الله أن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 فالذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بويا بينهم ومن يكفر بآيات الله فَإِنَّ الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وَأَنْزِلُ رُزْقَ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْتِي بِالْمُلْكِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ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 وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء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 وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْتِي بِالْمُلْكِ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ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 بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف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 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حتيثا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 وَاَنَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألانه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 والالشَّمسَو القَمَرَ وَ نجومَ مسَخفرَاتِم بأَمرٍ على لَهُ الخَلق الأمْ تباركَ اللههُ رَبّ العالممين دَع رَبَّك تظَّعَ وَخُفَْب إنهُ لا يحب الماتَدين وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَلِذِكْرِ الله أَوْ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا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 إنه لَا يفنح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا فادعانا الله الملك الحق <تصفيق> لا بِيُوفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق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 قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك la بِيُؤْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَوْا نَجْعَلْ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 love رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم انك من المحسنون على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتدنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون لقد حطم القول على وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن كانا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا العزيز الرحيم لتدذر قوما ما انذر اباءهم فهم رافضون لقد حطم القول على فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنظر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 جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَشِين قُلْ قُلُومَ الْحَكِيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن كانا من المهتدين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتدبر قوما ما انذر اباءهم فهم رافضون لقد حقل القوم على محون. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إن كانا من المهتدين على صراط مستقيم تنزيلا العزيز الرحيم لتدذر قوما ما انذر اباءهم فهم رافضون لقد حقل القول على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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وحفظا مِنْ كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إِا زًَاَّ السَّم عَّ يا بِزينةِ الكَوكِبَ وَحِفظم مِن كُ شيءَيطون مُ مارِدَ لا يَسَّمعونَ إلىلَ المَلاءِ لى وَقُذَقونَ مِنْ كُجانبَ دُحورَم وَدَهُم عَذَاب واصب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 رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان ممارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذقون مِن كل جانب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 وَحِظٌّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّوَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَأْتِيهِ شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 إنِا زًَاَّ السَّم عَدّ ييا بِزينةِكَوكِبَ وَحِظم مِنْ كُ ل شيءَيطان مارِدَ لا يَسَّمونَ إلىِى المَلاءِ عَلى وَقُذقونَ مِنْ كُ لجانبَ دُحورَم وَدَهُم عَذَاب وَصب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 رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفا من كل شيطان ممارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذقون مِن كل جانب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 وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قال اصدقا لما بين يدي يهد الى الحق وانه طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يعفر لكم الَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَأَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ لَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون وصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا الَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ استمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى والله الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان ما سمعنا كتابا انزلا من بعد موسى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 وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا استمعون القران فلما حضروه قالوا صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون حَاضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديه طريق مستقيم يا قومنا وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَا شَرَجِّ وَالإِسِنِ استْتَطَاعْةُم أَ أن تَمْفُذُوك إنِاسْتَطَعْةُم أَ أن تَمفُذُ مِنْ أَقَقارِ السَّمواتِ وَالْأَرضِفَ فُذُ لَا تَفُظُونَ إِللا بِسُ 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس, ونحاس فلا تنتصران 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَا شَرَجِِّ وَالإِسِِينِ استْتَطَعتُم أَ تَم فُذُوك إنِنِ استتطَعتُم أَ أن تَمفُذُ مِنْ أَقَقَارِ السَّموَاتِ وَالْأَْرضفَ فُذُ لَا تَمفُضُونَ إِللا بِسُ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 111. وخالق القدوس السلام المؤمن المهيمن, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 112. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء سُبْحَانَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ الله.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 القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 119. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 110. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 111.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 وَسَبِّحونَهُ مَا في السَّمواتِ وَال الأ وَهُوَ العزيز الحَكم لَأَزَلمهََ القُرآانَ على جَبل لَ رأيتَهُ خاشِ مُّ دَصدَدِّعَ مِن خَشيَةِ الل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 قل قدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء وَسَبّحونَهُ مَا في السَّمواتِ وَ الأ وَهُوَ العزيز الحَكم لَأَزَلمه القُرآانَ على جَبل لَ رأيتَهُ خاشِ أَمُّ دَصَدّ مِن خَشَةِ الل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 قل قد دوس السلام المؤمن المهيمن, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء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 ب سَِّبحلَهُ مَا في السمواتِ وَ الأ وَهُوَ العزيز الحكيم أعذُ باللَّهِ منِن الشَّيطان الرجم بِسمِ اللههِ الرَّحْم الرَّحيِيم بِسمِ اللههِ الرَّحم الرَّحيم قُل اوحي الي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلنا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا و عانا جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظن والإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم, فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها فوَاجَدْنَا هَامًا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُنْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِمْعًا بَرًّا وَصَدًى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 124. وأنه تعانى جد ربنا ما اتخذ وَلا ولا ولدا 125. وأنه كان يقول سفيئنا على الله شططا 126. برجال من الجن فزادوهم, فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها فوجدنا ما ملئ اتشراسا شديدا وشبا واننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الان يجد له شما برا صدا بسم الله الرحمن الرحيم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 تعانى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيئنا على الله شططا وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنهم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 يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعانى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيئنا على الله شططا وأن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 ان السماء فوجدناها فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا واننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الان يجد له شماعا وصدى بسم الله الرحمن الرحيم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 وَرَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شططا رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا حرسا شديدا وشوبا وعود منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الان يجد له شما برا صدا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا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 بعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشمبا وان ما كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُعَبًا وَصَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا, فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي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 فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا 121. فمن يستمع الآن يجد له شهاباً وصداً 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. قل هو الله أحد الله الصمد 125. لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 127. بسم الله الرحمن الرحيم 128. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد 110. لم يند ولم يولد 111. ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد 112. الله الصمد 113. لم يند ولم يولد 124. ولم يكن له كفوا أحد 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. قل هو الله أحد 116. الله الصمد. 126-لم يند ولم يولد 127-لم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم 123-قل هو الله أحد 124-الله الصمد 124-لم يند ولم يولد 135-ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم 127 الله أحد 128-الله لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقاد ومن شر حاسد إذا حساد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 بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَادِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَادٍ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 وَنَاسِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ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 سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Mلك الناس İlah الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس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 ويسوس في صدور الناس من الجنة والناس